فأرنب با woman rina ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجذي الذين أتا ولله ما في السماء وَالَّذِينَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا Hold it. U alfusun Zero and الله يستعليكو كبير. انه يتجلى قذع جئ ذي qalmanu qalmanu qalmanu qalmanu المؤتفقات هو وإن المؤتفقات عامه سماه والموت فيك تأغوى فغش ما غش والموت فيك تأغوى افمن هذا الخديث تعجبون كده كده وتبحكون və والقمر يا يا يا في <تصفيق> شماله ما لا ليس عليه ليس لها من دون الله كاشفه آه. آه. افمن هذا القديث تعجبون وتضخفون على kun O ə até reto o Corã فماتوا من نظر فتول عنهم دعن بصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراج منتشر وطعين إلى الداعي يقول قَالَ لَهُمْ قَوْمُنُ قَيِّنٍ فَكَذَّبُوا وَعَبَدْنَا وَقَالُوا مَا No. فدع با تعى ربه أني مغلوب مغلوب فالتق الماء على أمر قد قدر وقملناه على ذات ألواق وجسر وزاء لمن كان كفر ولقد تركناها وما أدرك ما ليلة القدر ليلة وَمَا آتَاهُ مَا هَذِهِ لَا ليلة إِلَّا الْقَادِرِ لَا إِلَهَ إِلَّا ت الزلم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 It's a